وَرَبَّنَا آتِهِمْ نُضْعَفينَ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَثِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا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 إِا عرَضْنَ الْ الأمَةَ على السَّماواتِ وَالْأَررضِ وَالْذِبالَِ فَأَبَنَ أَ يَحمِنَهَا فَأَبَْنَ أَ يَحْمِلنهَا وَأَشفَقنَ مِنْهَا وَحَمَلَه الإِسَ إنِهُ كََظلُ مَ جَهُولَا